الله العاقل يقرن وينو سبحاته موسيقى أدوكي زوارن دبنستي السلام النوني موسيقى هدوكي سدي اسمونا وكي حاني موسيقى يدو دادا غنزور غلمقام النون سدي سعيد وعبد النعيم أروا النون يقزون دايور يزير النابيلهس حران لكيرني اهل الحجر مدانيت ما بنزور شرسولي غامني ما جاون غفسي الي تستسرمجيتر متفاويني الكيران في قاعده أولنا إذا عنا بدي ببيع ونفو برسي البروت ورية كالظلمة كان سايني ونسي في الدين لقدرأتي سرغوا فسي أرغيت ساعدي جا حر وفرحي ريح أزغر ساعدي جا العقل فكيرني المختلف سعادة اسيفني وبلس الحسن زيدكني تايني امدعك العين زيدو كريس ولا تلف دي ريحة حميدة وتنانا لوفي غي قالوا زيسلين جودي الحر لتمنطق أساد التمقر بالعقل فرهم سيسير أتلو ستين توق العلمات اللامي الزيارتان حتى الزان لا تسلي منه نيح إيقال الاربعين توق عشراني تكايا نيح إلي جيسيان السازي هو المتيني نيح أذر و أذر والهيقال حري السوفة و رئي آيك الحزب رهي متني توالكي الزوية المريدة اختفى الصالحيني المدرسة نطلبها تلقران الصالحيني المدرسة نطلبها انتي عزتها ياني إني الحزب رهي مسوي في عالمي السي الحزب محمده توفني تموتي إفرد الكبير تلبى العلم التفاوين أريس أقرأ الله يبارك لأولى من نغيه متأثير حمر بيسم حبيسم حسين إنه الحاز إبراهيم يوفى تفاوينه إنه الحاز إبراهيم يوفى تفاوينه يور إني الحز براهيم يوفى <تصفيق> تفاوين إيه إيه ورتقران وعدهم غفو سليممي أببستي النصر ده الفلاسولة روي إيه إيه غشي غراوة إيكي فتوتنيت نعميح أتي عزة تفاوين نشرعي أديني قلبي بنافر للشيطني سيك اسلام من كل جمعت عمر الكاسيتي امون العقل جذر شوف الفغارسي ادلك لفقهنا كل ون لن ايه تنزول اتمازرت اروى للملي حسين حسين فارق يشوف انا ودي حسين فارق يا اهل كياستيني الريس الجامع الدار تسور أسي عبد الكريم الكوزمت يعني السماوتي إيسي منتصر إيقا صغير الترنفل أتمنتا يحتزر مرسي حمني أتولو كلتا يا ابني إسلامي نوفي لكي الزوئي تالح بذرع قل في مواريه أسي ساميرتي كل الرزق إخلالي سيدي اخد ليبو منيجيس مباسة ولاو ايه ايت الحج حسن ارزار كلو فرحة نصير ايه السحام ايدي تيجي ولاكي فرحة ايه ايز الحج حسن ادر ايتي سورواتي ايت لمر ايدي سحامك كلو انيه ايه المدرس اروا نصيص Ek met fil as rabies Mies al-Hasanati Eef al اسمك الحسن ايق الحاد عبد القادر تخلف تغل مكاني ايق جاجلي ما نتركني تاريخي الصحي الزويتن ربت عزت ما تتركني اجا يرجعن زوجتني التفوي تنحسن في الدخت يا لي مكاني ايق 40 توك غير كذا إليس يا وريازيت وأكفر أسلني الله ألحظ العربية في التغل ماكني موسيقى أمن أشتور جزاري الله في الموتنكي إغن الظلم أزوم نقلن كله تراويني أديك ندعوس الله يرحمك يا مرين إيقابوا الدعافين إيقاسموني إيقابو المساكني أتغاوس أغربي درس أغنطي التفني أسد عبد المرقس كل الصالحيني إلي جسيف ستبه الحسنة يا ميح هيتلحظ عبد الله بنص فنوفاً خري الملودي يحبي غسل السسلموني يكل حزيف ستجيس يتنمى المسي أطلب العلماء درسا فنوفاً خري أمو قد مغني تيليني الحجل حسيني قال حر الطفل مليح ايتملو لاغي لدار سنتى السريكتي اسعيد حامي جدار تسور غبوسي ارسل حجبو جمعها اسلامي نوفلكي ايامو قلا يتقل حر يا ما نريح يساب الفاني دي قال فرحى إلى محسنته اسم الشريك الننو <تصفيق> أمو قلدي فستاذيك سنسل حسانتي أمو قلدي فستيقانة سورة في مليه أسر زن عمر يقان أرحى المساكي الحسين أمر زوغى محرى يفلحي أتفرو تاما نزل كاريكا نامرني أتيقن أتينا فعدا سنتاري سويري يقر أمنيح تزن للوف السالمي السيوس فاسيح مدر السميسي حسني <تصفيق> Aalai optie af Aalais, Adicke bordes ennum' waaram Aal goddesst ba content jigeivi Capital ìt agiving Aal-la-ha laologie hunvent Afin Geodagy jiru Imer%, N anderslamen هاتي برقتين نبوز في ورد نتوفوسي هاتي برقني ورزازاتي عويت نتلكري هادو كان قيس انتي غالفن السلام اللوني يوسي محمد العالم انتفنتي هاتي اليوسفي محمد الفميلة كلتي ها يامو من قاري قديس واسيف انتفنتي في ورد يا محمد عليك الاسلام والفلسه اول عين الله بركاس